بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة سؤال سؤال يعني خليني أ ن ا دايما أ ن ا الي ل بحكي خليني أ ن ا مره أ س ا ل ك و ا سؤال أ ن ت محدد هدفك في ا ل ح ي ا ة أ ن ت هدفك إ ي ه أ ن ت عايز ايه ا ن ت حضرتك كدبه د ف ك لا ك د ب ا ي ع ن ي ح ط ق ف ورقه طب ممكن, ممكن تقوليلي أ ن ت عايزه ايه في الدنيا معقوله عايش من غير هدف معقوله يا ج م ا ع ة ي نهار أ ب ي ض لازم تجاوب عليا دلوقتي يعني انا بتكلم دلوقتي وانت قاعد بتسمعني في عربيتك ولا, ولا في البيت ولا قدام الانترنت لازم ارد علي انت هدفك ايه في ا ل ح ي ا ة لو ملكش هدف دي كارثه انتوا ايه ر أ ي ك و ا يا ج م ا ع ة في ناس ركب ا ل ط ي ا ر ة مسافرين يعني وبعد ما ركب ا ل ط ي ا ر ة قام واحد رايح للطيار قاله لو س م ح ت و واحنا رايحين فين ايه ر أ ي ك و ا لو حد عمل ح ا ج ة زي كدا ه ت خ ي ل و بقى حسب قالوا الهوى اكتر الطيار والله مش عارف احنا لو عليه رض مش نشوف الهوى. <تصفيق> <تصفيق> والله العظيم تخيلو ا ج م ا ع ة واحد ريكب ط ي ا ر ة قال الكابتن ك د ه والكابتن رد عليه قاله الكلام د ه جنان مش ك د ه قاله والله حسب الطيارات ا ل ه و ا ئ ي ة هتودينا فين و ك م ي ة البنزين الي ل معانا نشوف هننزل فين يا نهار ب ي ض معقوله انت ك د ه شوف انت ضحكت اه ضحكت طب يا ترى احنا ك د ه ا ل أ ط ف ا ل في أ م ر ي ك ا بيجيبوا الطفل و ه و في ابتدائي يقولوله اكتب هدفك حصه ح كل أ س ب و ع حصه س م ه ا الهدف فالولد طبعا مش فاهم ح ا ج ة لسه في ابتدائي فيقوم كاتب أ ي ح ا ج ة عايز اطلع أ ح س ن مهندس كمبيوتر عايز اطلع زي بيل جيتس فيقوموا جايبينه ويقوموا رايحين ل ا ب و أ م ه و ي ق و ل و ل ه في أ ج ا ز ة الصيف ابنك اختار انه عايز يطلع مخترع في الكمبيوتر لازم تجيبله جهاز كمبيوتر واتابعوا ل ه ط ل ل ص ي يتابعه ف طول الصيف يجي اللي يقول المدرسة السنة بعدها له ولا في عرفتوا ليه عملوا الشركات الملتي ا ن ا ش ن ا ل عرفتوا ليه واحد زي الراجل بتاع كنتاكي د ه الي ل انتوا بتاكلوها كان راجل بيبيع فراخ مقليه على ع ر ب ي ة في الشوارع ويحط ا ل خ ل ط ة و ي أ ك ل الناس ب د أ ت ا ل خ ل ط ة ب د أ يطلع عنده هدف ليه ما تبقاش منتجي موجود في كل ح ت ة في العالم وتبقى صورتي م و ج و د ة في كل ح ت ة في العالم دا كان هدفه عمله معقوله يا ج م ا ع ة ملكش ا هدف ممكن تحد د هدفك ممكن تكتبه لا ممكن كمان غير تكتبه ممكن تشوفه ب ا ل أ ل و ا ن يعني ي شوفه ب ا ل أ ل و ا ن يعني 3D ي <تصفيق> عارف يعني ايه فريدي يعني تشوفه بكل ا ل أ ب ع ا د تعيش جوه حلمك و ت ت خ ي ل ه و ت ش و ف ه وتبقى ب ا ل أ ل و ا ن بكل التفاصيل ف ي لاعب تنس شهير اسمه أ ج ا س ي تفتكروه كان خد بطوله وين بلدون مثلا مش عارف ك م م ر ة عشر مرات و ا ل ل ه أ ك ت ر أ و ل م ر ة أول مرة بقى كان لسه أ خد فيها ب ط و ل ة وينبلدون كان عنده تسعتاشر س ن ة أ و تمنتاشر س ن ة فبيعملوا معاه انترفيو بعد ما خد ب ط و ل ة التنس ا ل ع ا ل م ي ة دي بقى والبطل فبيقله و المذيع بيقله و أ ن ت إ ي ه شعورك وانت في الملعب دلوقتي بعد ما خدت ب ط و ل ة وينبلدون ل أ و ل م ر ة في حياتك ف أ م ر ا ض ت ع ل ي ه قاله ا ل ح ق ي ق ة ه ي مش أ و ل م ر ة دي عشر مره ة فالناس ل ك ا لأنها أول مرة. قال تفتكرت بيهزر أول لهم لأ مرة أ ن ا مش بهزر فعلا أ ن ا بقالي عشر سنين بحلم باليوم د ه أ ن ا كنت عارف لون التيشيرت الي ل أ ن ا ح ل ع ب بيه الماتش النهائي أ ن ا كنت عارف سامع تسقيف الجماهير و انا كنت شايف نفسي و أ ن ا ماسك الكاس أ ن ا انا كنت عايش الحلم بقالي عشر سنين احلم وحدد هدفك واكتبه واعيش عشانه واستمتع ب ا ل ح ي ا ة لو عندك هدف وساعتها فعلا هتعرف يعني ايه ك ل م ة بسمه ابد شكرا والسلام عليكم